الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضال بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء الأحوا سنطرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يطفى وليسرك للمشاه 124. سيذكر من يقشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَ وَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خِيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ جَادَا لَفِ الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى الله سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال تَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولم يكن له كفواً الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هذيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت سبارك ربنا وتعالي لا من جاء ولا مرجى منك إلا إليه اللهم قسم لنا من قشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقي ما تول به علينا مصائب الدنيا ومجعنا اللهم بأسناعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يدارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة أنية وموت وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسمك الهدى والتقى والعفاف والمعنى اللهم اغسر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما عاننا وما أنت على غبي وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعد علينا رمضان أعوالي عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فراجده ولا كربا إلا نفسته ولا ديلا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنت على قضائها وإسترتها يا رب العالمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وإن فيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافوا عنهم وأكرم نزلهم وأسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلز والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحيين امين اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليه اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك ولا تددنا عن الحوض اللهم لا تصد عنا وجهك الكريم يوم يوم القيامة اللهم لا تصد عنا وجهك الكريم يوم القيامة اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير إنسانك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعادك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكوبين واخض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا وذهب أموبنا وأموبنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوح كجنات النعيم اللهم اجعلوا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذنب عداك عداء الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم أنزل عليهم الخير مدرارا اللهم كريم كما يكرمونا أشفق عليهم كما أشفقوا علينا وسامحهم كما سامحونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لا كونن من الخاسرين اللهم وفق ولي أمرنا رئيس هذه الدونة مما تحبه وترضى ووفق حاكم هذه الإمارة مما تحبه وترضى اللهم وفقهم من خير وأعهم عليه برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آجنا في الدنيا حسنا وبالآفرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله الله سلم وذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله و السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله